لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها Sorum merfuga, wa akwabun muzuga, wa namarq mafufa, wa zarabi mabthutha. Afa layazhun ila al ibil kifahulqat, wa ila وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر